يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ وَلَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَمَهْرًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا فِيهَا بَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي 12. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 13. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 14. يرسل ويمددكم بأموال وبنين ويدعل لكم جنات ويدعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خَلَقَكُمْ أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا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 لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ آلِهَتُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَذِرُ الضَّالِّينَ إِلَّا ضَلَالًا مِنْ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 إِنَّكَ إِن تَدَعْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا